بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا لا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ فَرَغ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَخُون قَالَا سَأَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّهُ لَهُ بُنْيَانٌ يَعْنُونَ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَاءَنَاهُمْ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هاب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين